117. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 118. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نسوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 واعبُدُ اللَّهِ ولا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِفِ الْقُرْبَةِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ